ب س م ا ل ل ه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م س ح ا ا ن ذ ي أ ر ى ب ب ع د ل ل من ا ل ح ر ا م إلى ا ل م س ج د ا ل أ ق ص ى ا ل حوله لنريه ذ ي باركنا م ن آ ي ا ا ت ن إن ه و ا ل س م ي ع ا ل ب ص ي ي ر و آ ت ن ا م و س ى ا ل ك ت ا ب و ج ع ل ن ا ه هدى ل ب ن ي إ س ر ا ئ ي ل أ ل ا تتخذوا م ن ن د و ي و ك ي ل ا ذرية م ن ن ح م ل ا مع نوح إ ن ه ك ا ن عبدا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 و ََََ ج ع ل ْ ن ان ك أَكْثَرَ ُ م َْ ف ِ ي ر ً احسنتم إِنْ أ ََُْْْ أَحْسَنْتُمْ ل ِ أ َ ن ف ُ س ِ ك ُ م ْ و َ إ ِ ن ْ أ َ س َ أ ا ت ُ م ْ فلها َََ ف َ إ ِ ذ َ ا جاء ََ وعد َُْ ا ل ْ آ خ ِ ر َ ة ِ ليسوءوا َُِ وجوهكم ْ وليدخلوا َََُِ المسجد ََِْ وليدخلوا المسجد كما دخلوه أ و ل م ر ة وليتبرو ا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم و إ ن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن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 ا م و س و ع ب النابلسي ر للعلوم ا الاسلاميه و ا ف م ا ء الله ي ل و الحسنى موسوعه ب ص ر ة ا ل ن ر ب ل س ي للعلوم الاسلاميه س اسماء و ك الله الحسنى في عنقه ونخرج ل ه يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن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 قرية أ م ر ن ا م و س و ي ه ا ف ف س ق و ا فيها فحق ع ل ي ه ا ا ل ق و ل ف ا م ر ن ا ه ا ت س م ي ر ا وكم أ ه ل ك ن ا من ا ل ق ر و ن من نورا بعد نور وكفى َََ بربك ََِّ بذنوب ُُِِ عباده َِِِ خبيرا ًَِ بصيرا ًَِ من َْ كان ََ يريد ُُِ ا ل ْ ع َ ا ج ِ ل َ ة َ عجلنا َََْ له َُ فيها َِ ما َ نشاء ََ لمن َِْ نريد ُُِ ثم َُّ جعلنا َََْ له َُ جهنم َََّ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 كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما له وقل لهما قولا كريما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 「私の思い出を忘れずに」 وما تعرضن عنهم ابتغاء رحمه من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 ان قتلهم كان خطا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم ّ الله الا ّ بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في ف القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده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 ولا تقف م ا ل ي س لك ب ه ع ل م إ ن ا ب ل س ي للعلوم و كان ا ل ا س ل ا ت م ش ي في الأرض مرحا إن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 ولا تجعل مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكه اناثا إن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 س بحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه م وإما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 ي س ت م ع و ن إليك و إ ذ ه ا ل ن ا ب إذ ي ق و ل ا ل ا ل م و ن إن تتبعون إ ل ا ر ج ل ا م س ح و ضربوا ر انظر ا كيف ل ك ا ل أ م ث ا ل ل ف ض و ه فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أ اذا كنا عظاما و ر ف ا ت انا أ لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا ح ج ا ر ة أ و حديدا او خلقا من يكبر في ك ر ص د و م ف س ي ق و ع ه ا ل ن ي ي ع د ن ا ق ل ا ل ذ ي فطركم أ و ل م ر ة ف س ي ن ن و إ ل ا م ي ه و س م ا ء الله ا ل ح س ن يكون قريبا ي و موسوعه ي د ع ك م ف ت ت ج ي ب ن ب ح م ت ظ ن و ن إن ا ب ث م إ ل ا ق ل ي للعلوم و ق ب ا د ي ي ا ل ت ي هي أ ح س ن إن ا ل ش ي ط ا ن ينزغ ي ب ه م إن ا ل ش ي ط ا كان ن ن ل ل إ ه س ا موسوعه النابلسي ك م أ للعلوم الاسلاميه ك اسماء الله ا ل ح س ض ى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا قل ا ذ ع و ا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 بها الأولون وَآتَيْنَا م و س و ع َ ا ل ن َ ا ق ََ م ُ ب ََ ص ِ ر ة ً ف َ ظ َ ل َ م ُ و ا بِهَا َ و م َ ا ن ُ ر ْ س ِ ل ُ ب ِ ا ل ْ آ ي َ ا ت ِ إ ل َّ ا ت َ خ ْ و ِ ي ف ء ا ل ْ ن َ ا ل ََ إِنَّ رَبَّكَ َ ك أ ح ََ ا ا ط ب ِ س ن َّ ا س ِ وما ََ جعلنا َََْ الرؤيا َُّْ التي َِّ أ َ ر َ ي ْ ن َ ا ك َ الا َّ ف ِ ت ْ ن َ ة ً للناس َِِّ والشجره ََََّ ة الملعونه ََُْْ ة في ِ ا ل ْ ق ُ ر ْ آ ن ِ ونخوفهم ََُُُِّْ فما ََ يزيدهم َُُِْ الا َّ طغيانا ًَُْ كبيرا َِ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 ان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا و ا س ت ف ز د من استطعت منه بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم 「私の思い出を忘れずに」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 الريح فيغرقكم بما, كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 「私たちは私たちの思いを知っております」「私たちは私たちの思いを知っております」 「本日のゲストは何を言っているのかわからない」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 واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من ا ل ق ر آ ن ما هو شفاء ر ح م ة للمؤمنين و ل الظالمين إلا ا يزيد خ س ا ر و إ ذ ا أ ن ع م ن ا ع ل ى ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض و م ا ب ل ا م س ه ا ل ش ر ك ا ن ي و س ا قل ك ه يعمل قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن ن ا م ب ا ل موسوعه النابلسي إ ي ك ثم لا تجد لك ع للعلوم ا إ ا كان رحمة من ربك من إن فضله ي كبيرا ك قل إن ج ع ت ا ل إ ن س ل ا م ي ه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 م ن نخيل و ع ن ب فتفجر ا ل أ ن ه ا ر خ ل ا ا تفجيرا ل ت أو س ق ط ا ل س م كما ا ء ز ع م ت ع ل ي ن ا كسفا أ و تأتي م الاسلاميه أ و ترقى في ا ل س م ا ء و ل ن نؤمن ل ر ق ي ك ن ز ل ل ع ي ن ا ك ت ا ب نقرأه ق ل س ب ب ح ا ن ر ي ه للعلوم ك ن الاسلاميه و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 ي م ش و ن مطمئنين ن و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ن كان ب ع ب ا د ه خ ب ي ر ا ب ص ي ر ا ب ل ن ي ه د ا ل ل ه فهو ا ل م ه ت د و م ن ي الاسلاميه لهم أولياء من ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بانهم كفروا بآياتنا وقالوا و ا بآياتنا ا اذا كنا عظاما و ر ف ا ت ائنا أ لمبعوثون خلقا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 「こんなことがあった ا 私たちはこの辺りを見ていきたいと思います。 「私はあなたの声をかけたら」 ي س ت ف ز ه م من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل الأرض و م ن م ع ه ج م ي ع النابلسي و ق من للعلوم الاسلاميه َإِذَا جَاءَ الْآخِرَةِ جِئْنَا لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ وَمَا وَعَدُ أَرْسَلْنَاكَ نَزَلْ بِكُمْ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا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 「こんにち ى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 緑茶を塗り始めるのは塗り始めることはできません。